ان الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هم امه ما هم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون مكر من القول وزورا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 قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب نليم إن الذين يحافظون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينا وَدِينِ الْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَذِّبُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَصُوهُ والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في لرض ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا